بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف الانبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أجمعين اما بعد في البدايه احييكم بتحيه الإسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ماركس لموعنتي علت 20 شمونت جماد الثاني شحن 430 شعده هجريه كمون 10 شدشت مارس كلت شحن 10 شمونت ميلادي كنكصلا ذا كتاب الاصول الثلاثه 33 مسراتات بالكتاب و في شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى بارك اسمته بصحنا نرنا ما لديه الرسول صلى الله عليه وسلم كان مكه ناب مدينه خمس هاجروا خمس تسددوا يقول المصنف رحمه الله تعالى فلما استقر بالمدينة أمر ببقيه شرايع الإسلام اب مدينة مستقمة كما عدوا مصراي ورسول الله صلى الله عليه وسلم مالتي بدي حريزي على الرسول صلى الله عليه وسلم انت زلو شريعه عزيزه مغنعه اب مكه قلت انت راح انت اعزني راه ها شباب تاع انت زين توحد طبعا عسرته عمل توسيد الله قال الشرعي زين توحيد قولوا لا اله الا الله تفلحوا زيد ما اهميهنا توحيد يرد انما معرفنديزي توحيد زي اقدس موخان حتى اندامو تقول للرسول صلى الله عليه وسلم بتوحيدهم تزاريبه زي توحيد زي كل جي زي اساس مسره سلاسخه بدحري زي دحره 10 عامت ثلاثه عامت سجدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم, وسلم. مغنيات ابو مكه 10 ثلاثه عامت يمجو تنعصرت ابو توحيد مالفو اذن ثلاثه عامت اما تنعلفوا من مالتيو مستوحيد اب صلاه بده حرزي اتي تعرفوا زلو اركان الاسلام الخن قال شرائع التي نيرب سبحانه وتعالى شريعه تعززهم مالتي مثل الزكاه زكاه أو صوم يلهم زكاه اب مدينه تعززه والصوم كم اون رمضان صوموا زولو اب مدينه والحج كم اون حج حج جوز بولو المدينه والجهاد كم نسلمنا خطب الكتقلس زون المدينه يرو والاذان كم اول اذان اب المدينه يو تعوج من صلاه تلك اذان كتكبر والامر بالمعروف نصب كتزز والنهي عن المنكر كتي كل كل زخونه نغرا دماغ كتكلكل مالتي وغير ذلك من من شعائر من شرائع الإسلام كذلك اذا مسلول بذحات شرع الاسلام مدينة مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم بام عزيز وملتيم يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول المؤلف رحمه الله تعالى لما استقر أي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية اما ربي بقيه شراعي الرسول صلى الله عليه وسلم نزا مدينه كما عدو مسجبروا عد رخيبه مسبول الحمد لله تيترف زلو الشريعه عزيزه مارتي وذلك أنه في مكة دعا إلى التوحيد اما كان بتوحيدهم جميعوا ازي خاني تعابيك غازلو بالصلاه بالزكاه استغفار نقبر ذكر نقبر انت التوحيد كن وؤت اساس قال لي قد فوا مالتي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتاسس توحيدي سلاذا حدثت لي اساس مسررت كجمر الله مالت نحو 10 سنين كساب كنتي مالتو 10 عام كساب زخون الرسول صلى الله عليه وسلم نتوحيد دعوه جرم ثم بعد ذلك فرضت عليه الصلوات الخمس في مكه اب مكه بدحرزي مالتي صلاه تواج دحر عسرت احمد اذا انت يرد مالتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثي اساس ركوز خمسنا بره اسودما انت قونالو يا شباب توحيد الله سبحانه وتعالى كاب توحيد دعبي ربي اعززه الرسول صلى الله عليه وسلم كاب توحيد دعبي اساس تزعابه توحيد اساس ثم هاجر إلى المدينة ولم تفرض عليه الزكاه ولا الصيام ولا الحج ولا غيرها من شعائر الإسلام شعائر الاسلام ناب مدينه مهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم اي تعزز انت اي تعززون بالزكاه اي تعوجت النيره وبيد ما اي تعززت النيره كبرب سبحانه وتعالى ولا صيام رمضان كمون كم حج ذحل اينبرن الا مدينه مسقط مالتي قالؤت انت ازازاتنا يا بران بجك توحيد صلاه ام مكانر و كلام المؤلف رحمه الله أن الزكاه فرضت أصلا وتفصيلا في المدينه بتجلت زربونا الشيخ محمد بن عبد الوهاب تغنيل الشيخ بن عثيمين زكاه ام متى كم تزات وجت ما خمس تزازت له اب مدينه وذهب بعض اهل العلم الى أن الزكاه فرضت اولا في مكه لكنها لم تقدر انصابها قال يوم علماء ما انتايدم لا زكاه سني اب مكه تعزيزه اب مكه تاوجه لكن تلك كانت عقل اين أبي ابي اب مكه تعاقلنا تاكن اب ولم يقدر الواجب فيها وما ترتقى لنا زينته مالتو زكات تجلز زكات توصو عامت بلو زيت كاسه صحونالو كلا اي نگرد ما النصاب بلوغ النصاب زدم كتب الفقه نرغب بسفيح مالتي عتنته كنده مخانو وفي المدينة قدرت الأنصاب وقدر الواجب المدينه عند حريو تعقلنا تا كنديك خونا لوتي نصاب عقلنا تا كنديك خونا لو عامت ملو كاين قسار اسكايم دخلت الزبل الزيتات هؤلاء بانه جاءت آيات توجب الزكاه في سوره مكيه مثل قول قوله تعالى في سوره الانعام واتوا حقه يوم حصاده سوره الانعام الايه 141 اثم زكاه أب مكه نرازوا بالعلماء دليلا قريبا ان تا يدلكم ان نهر حيثنا مالتي ايات ام مكه وردت بزعف زكا تزارب ايات نرا وسدمر سبحانه وتعالى واتوا حقه يوم حصاده اتخذت عزوه خلكم حرشاسي زكاتها وصلوا ما يخل الزكاه مالتي زيغا اب مكه انرا سلسي امكاس زكات سنيريو يبدلو زلو بذايا يقرب له ومثل قوله تعالى والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم سوره المعارج الايتين 24 و 25 كمون اايا مكيه اب مكان وردت اايا رب سبحانه وتعالى اب سوره المعارج اسرع اسران اربعه اسران حم الشنايا كم ذيبل والذين في اموالهم حق معلوم يعني اتم اب غنزبهم سي غبؤ زلهم تجبود منو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تجبود من انت زك انت مالتي غبو نغنزبن غبو زلو حوصولو مالتي زكاه مخانو للسائل والمحروم قد ما انت تزحت تتس محتاج مالتي انا خمزي شجر اغاطي ما هنموني حجزني زبلكه تاع الزكاه يغبو تخوينو كتهبو على كاتبل ماكا خلوه يا وريدا زي والمحرم الفقير المتعفف الذي لا يساءل قال له قال له دخان كله بسلحه تن سبحان الله حازله سلازي نتزحت تغن نتزيحت تفقير كبكونتاتو ريقه توسدو مالتي سلازي زي اايا زي ا آآ امكا رب سبحانه وتعالى زيا زي, زي ا امكا وريدوا زكات نيرا مالتي وعلى كل حال فاستقرار الزكاه وتقدير انصاء وانصابها وما يجب فيها وبيان مستحقها كان في المدينة لكن علماء كلهم تسامعوا اذا زكاه الزئه ام مدينه خمزنبرت اتينا تا شروط اتينا تا ملكعن ام مدينه اينرو وكذلك الاذان والجمعه آذان مجمر غزيل بلال رضي الله عنه اذني يا بلال كلو اخ للرسول صلى الله عليه وسلم ام مدينه اينرو والجمعه صلاه الجمعه اول مره تسجدت عن مدينه انرا ام مككون ني صلاه الصبر ديرم لكن صلاه الجمعه خطبه غيركا اينبرن ام مك اب مدينه انيرو والظاهر ان الجماعه كذلك لم تفرض الا في المدينة بجل سند حري اناتي دليل نتي مرتطات مالتي حتى صلاه الجماعة وين كانت تسجد نا يقدن مخانو ام مدينه تاوج اذا صلاه الجماعه لأن الاذان الذي فيه الدعوه للجماعه فرض في السنة الثانية آذان معسى تعززتنا ابكال ايتي هجريه رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجروا كالاي عامه تعزز اذان زي فاما والصيام فقد فرض في السنه الثانية من الهجره زكاهن صلاتن معسي كن معسين تعوجن معسين تعزيزا تلنا أقلى أي هجريا أقلى عامه وأما الحج فلم يفرض إلا في السنة التاسعه على القول الراجح من أقوال أهل العلم حج مع سيوتعزز عند حرينا مالتي ابتا شعي هجريا تقول الراجح زله مالتي تاسع هجري خبر كله قلنا ابتنا اخر زول مالتي بخنات زول الحجه ما يمرست عامتنا هجريا لذلك اخر تشعيت هجره شعوته عزيز لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ابزيح حجاج بل انما ابي بكر الصديق رضي الله عنه كصحابه حزك حجي اذا دماني اواج ند قبر ابو بكر الصديق رضي الله عنه اتي مظاهر الشرك خل نقطه امسه حنت زيها كليت د الله فيكم تاي نخ بالملاتي يحج مشركا والله يحج عريان أحد عريان يعني قدم تقلعهم وحججوني رماتي الا تحفرتهم شوفون وين رم ابي زي كفار قريش فاذي نغرزي تطوقوا ابو لهم زلهم مشرك حجج كم زي خلد الحجي بل انما كله ابسل منا ذاتون حججوا واذ الحمد لله بده يفتح مكه مسه مالتي الحمد لله كانت رب سبحانه وتعالى زبولو مالتي ورأيت الناس يدخلون في دين الله ا شباب افواجا جماعات جماعتكم قئات وجمرم نابسلمنا زلماني عوض حي مكه مسمصه مالتي الرسول صلى الله عليه وسلم مكه تمليسهم اكو صورهم عاتهم مكه بدري كلن بد رحله بغا بكر الصديق ان صحابه حزوم حج جملتي زدت ماتا شعي هجريه خمس نبره تي اقوالنا علماء زرباتات حرينا تي دلدل دليل دل زلوه دل تاع شعي هجريه خمس وذلك حين كانت مكه بلد اسلام ما كانت اني رامالتي بلد إسلام عدنا اسلامنا اني لكن كرميو كفار قريش منرم ولذلك تشعه هجرها اا الرسول صلى الله عليه وسلم شامونا هجرها طغازا رمى مكه نعمه عتمه ابو بكر الصديق كدكا حجتي لمه صحابه حزكا حجج لمه دحري انعمه عتمه الرسول صلى الله عليه وسلم حج جم حجه الوداع ماله يونيمه فناوي تمسانا بتيت حج مالته بعد فتحها في السنة الثامنه من الهجره وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كمقول نصبغ مقزز كبطخفو تخلكل مبان ازون اب مدينه يعتزز وغيرهما من الشعائر الظاهرة كلها فرضت في المدينة بعد استقرار النبي صلى الله عليه وسلم فيها وإقامة الدوله الإسلامية فيها ذو كل دماني شرائع تريفو زنبرق رب سبحانه وتعالى ملئ غيره ات اي يقول لها ناز اليوم أكملت لكم دينكم ثم انت دينكم ملئت غيره الله واتممت عليكم نعمتي تشينا ناتيد ما مليكم لنا ورضيت لكم الإسلام دينا دين الاسلام دم ما فتح لكم الله لذلك كمز ندبل درزي تقول متيو ام مدينه <تصفيق> بدحرزه دماني عدي خينا هاجر كوينه مدينة كابو كلتي الإسلام الاسلام تبكي زنبرة تريفو الإسلام شراعي الاسلام كمدينه تبكي سو لذلك لما انت بهذا القدر وجزاكم الله خيرا هذا صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين